بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة وفروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه طريبة يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالله ولا يسأل حميم حميما يبصر لهم يود المجرم لو يفتي من عذاب يومئذ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 اِذَا مَسَّ الشَّرُّ جَزَاءُ وَاِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ مِثْلَ الصَّائِمِينَ وَالْمَحْرُومِ